يا لنا من صوّت لي أسنين كل ضعف فخذيك يا لنا من صوّت لي أسنين كل ضعف فوق خدك بالكل نار جل من طرس الياس مين فوق خدك بالكل ي من نذنا من الذين فی اعیون ناظرین انت <تصفيق> But in your light Badri. من مطیأ نور و نیزال What's going on in the land? The على على ما يضطامه فانك فسط و نور البرام بدلتا و غريب لن من قبل